وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَادَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أفلق على لا أشب الآفلين فلما ألقى مرباذ غمي قال هذا ربي فلما أفلق على لإلا يهدمي ربي أكون من القيم الضالين فلما أفلق والشمس بادغة قال هذا عببي هذا أكبر فلما أفنت قال يا قوم إن برئ مما تفركون إني وجهت وجهي للذي فطوى السماعات والأرض حليفا وما أنا من المشرفين وَحَجَّ الْقَوْمُ قَالُوا أَتُحَجُّونَ إِنْ لَمْ نَقَدَّمْ وَلَا أَقَامَ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ رَبِّي تَنَاءَ وَشَأْنَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتكم ولا تخفون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم تلقانا فأي الفريقين أحق بالأمر؟